يلا طيب ابدا جاي لا امسك لك هنا جاي المرسل لامي الوراك وين كش يفهمني تين يا المرسل ازورك وين كش يفهمني ازورك وادخل الروضه وربك عنا لا يرضى Naaddi <San> sunna wal fardha Habibi unawaji Shafi' al-arza Uitin ya Al-Usa lalummin Al-Uraq <San> Inka-shif hammi Al-Uraq Wadkhul al نواج شافع على الارض و200 يا مسلم ام ازورك وانكشف همي ازورك وادخل الروضه ازورك وادخل الروضه وربك ما يرضى نأدي السنة والفرض نواج شافع على الارض و يا مسلم ازور كل محرابه وعين الخضراء وقبابا اوادي وادخل الباب اوادي وقف <تصفيق> للباب حبيبي واشرب من نداك طاب من دنيا المسلم امي ازورك انت همي ازور كل محرابه وعين الخضراء وقبابا أواجي وادخل البابا أواجي وادخل الباب أنا أشرب من داقطاب ونيت يا مرسل الأمي أزورك وينك يا ابن أزور الفضلها بصلا وأزور البحفل الكله راجح بيه الخلي كل عليه ربنا صلى ميتين يا المرسل الأمي أذور كل جشف أمي أذور ما قال لا على الخير والنظيم دل نبيا لنا إجلا نبيا لنا إجلا حبيبي وغرام الليل قليل فلا ميتين يا المرسل, المرسل الأمي أذور من همي أزور العمر ما قال على الخير والعيم دلّى نبيا لنا إجلّى نبيا لنا إجلّى وراجح لنا إغرام الليل قلّى يفلّى متين يا مرسل للأمي أزورك من كشف همي للشوم عليك الهادي بيمكالسوم يوم الناس حيارة دقوم يوم, يوم الناس حيارة دقوم حبيبي بحواك الجيل وكل الغوم يا عيال مرسل الأمي أذونك وينكاشي مهمي يا أنا يا مهمي عيال مرسل الأمي أذونك وينكاشي مهمي لشوب عليك يا هادب يوم الناس يوم الناس, الناس حواك الغوم يا عيال الناس الناس مرشان الله, مرشان الله. مرشان الله.